بسم الله لله والسلام على رسول الحمد الله لله على الله شهر مبارك وشهر فضيل عليكم يا خ وعلى ا ا ا ن ل م ت ب ي ن ب و د المسلمين ان شاء الله أمين يا رب الله أبو جوري صاحب مدونة يا خليك أخونا الله صاحب رب جوري أبو باللغة مدونة العربية Living in KSA ومؤسس م د و ن ة سعودي Alternative Voices باللغه ة الإنجليزية طبعا أخونا ا إ نحن نفتقد ب ر ي م الانجليزيه آ ن هو في ب ر بحرية ج ة ي الله ع ه إبراهيم لإبراهيم فسلامنا سلامنا بالنسبة بالنسبة لك وخلينا نتكلم على اليوم نتكلم عن رمضان. نتكلم لنا ل ل موضوعنا رمضان ذكرات رمضان نحن عن عن م ي ع و ا م ش ا ا ك ل ل ل ن ن و ا ج ايش بالك زي ايش والله مثلا انت عارف رمضان كان زمان كثيرين يتكلموا عن رمضان زمان يعني الذكريات الجماعات ز ي ا ر ة الحرم ز ي ا ر ة ا ل م د ي ن ة يعني في, في اشياء يمكن نفتقرها شويه ي ع ن الجو الرمضاني والروح الرمضي ا كان شي جميل ص ر ا ح ة الواحد يحسوا اكثر من ه ذ ه الايام كنا عصرنا الحالي ووضعنا الحالي ذحين لقد نتحدث ر ا عن ا ا ل ج ا ن ب ا ل إ ن س ا ل ي م الى بعض و ن ا ز م ه م الى بعض ونعزمهم الى بعض ونعزمهم الى بعض و ي ع ز م ه م الى بعض ونعزمهم الى بعض و ن ع ر م ه م الى بعض ونعزمهم الى بعض ونعزمهم الى بعض و ن ي ز م ه م الى بعض ونعزمهم الى بعض و ن ل ز ي ه م الى بعض ونعزمهم ش ا ك ل أو ع ي و ن ع ي م ه م الى ا ع ض ا ل ع ز م ه م الى بعض م و ا ق ع الاجتماعيه يمكن نوعا ما صارت توصل بين الناس بشكل أ و آ خ ر لكن ما, ما, ما في شي ء زي الجمعه ا ل إ ن س ا ن ي ة اللي هي ما عادش يعني علاقه وجه ا لوجه ك د ه نجلس معك وكيف حالك وطيب و ن ت ر ي ق على بعض ش و ي ة يمكن صحيح كنا قبل زمان ا ص غ ي ر كنا في ح ي ن ف حالتنا كنا نسوي عشاء افطار للصائمين للناس اللي حالتهم اللي بسيط وفي ا ل ل ي يجب ي و ط ر و نسوه ا ف الاكل م س ج د زي كل ل الناس مختلفة ل ما يعني يسو مدن يسوه في م م ة ا ع السعودية ر ب ي ة حاجة هذي من ي ل ة صراحة ع د ن الجمعيه وعندنا مجانا افطار صائم ب ن والناس المساكين فكننا نروح ا الفقراء س ت جنب المسجد ج م ع ا والمتبرعين يجيب ا ل عليه وطبعا فيه الاكل ي يقدر وطبعا يجي ن والناس الجمعية اللي م فيه مرتب وفيه واحدة اللي من كل واحد من بيتها تجيب كمان كل يجي من معا كل و ا اللي ح د يجيب يقدر ع ل ي ه و ل ا حلق ونحطها كلها في ص ف ر ة واحده ة جنب المسجد الناس ل ويجتمع ك م مع يفطروا كانت بعض جداً جميله د ا ج ة و ا ل ل أنا طبعا الوضع الحال اليوم ا ا نتوقع ل م س جدا بضغ ف ي ه العملية تحصل أنها عملية مرة كويسة. <تصفيق> يعني اللي يشوف اللي الناس تقدم وما تحصل عملية وأعتقد يعني مرة تقدم يقدم م كويسة يشوف أسوأ جميله و د ث ل لا ل ل ا ا بتقدم نفس ا ل بتاكل في البيت الفقراء والمسكنان ي في شي طيب بتقدم ما شاء الله وإن شاء الله استمر دائما ح ب الخير و ح ب م س ا ع د ة الاخرين في رمضان وفوق رمضان إ ن شاء الله كمان、عمي. احنا عندنا كمان أ ك ل ا ت ن ا ا ل خ ا ص ة في رمضان و جونا الخاص عندنا السمبوسه و ا ل ش ر ب ة والتمر و ع ى أ ه ل الشرقين ة أ ا جيت عندما تعلمت على ا ل ق ش ط ة ا ل ق ش ط ة بالتمر طلعت شي رهيب طبعا. وال... ما كنت أ ع ر ف ه ا انا بجد هناك لا حلوه ا ل ق ش ط ة بالتمر ت ع ل م ن ا ح ا ج ة ج د ي د ة ب عجبنا د ع لهم علمناهم السوبيا و علمناهم الحركات والمنتو ا ل ف ر م و ز ة من الصعب تلاقي محلات كثيرين عندها من توفر موز ة و سوبيا ايش في كمان عندنا اشياء تذكرها ان رمضان أنا يعني انا خلينا بدل ا نذكر في رمضان اللي كان زمان و الشيء اللي كانت نوعا ما إ ي ج ا ب ي ة الشيء اللي ا ل آ ن نوجهها في رمضان كل س ن ة تقريبا يعني في ع د ة أ م و ر تحصل تتكرر ما صار لها حل واضح بين بين بينك و مسلمين بشكل عام يعني موضوع دخول الشهر هل يعتمد على ا ل ر ؤ ي ة بالنظر فقط او ا ل ه خ ص ي ه بالنظر فقط و لا ممكن يستخدم الفلك أ و يحدد بالفلك وما نحتاج ب ا ل د ر ب ي ه الموضوع ما هو واضح ا ل م و ض ع ص ا ف ي نقاش طويل ع ر آ ن ل ل أ س ف ما صار قطع واضح فيه ب ب ب سواء في ا ل س ع و د ي ة او حتى خارج السعوديه ة بالفعل إحنا كنا متعودين ن أ علماء بالعين المجردة وأفطر أصومه وأفطر ولر... <تصفيق> فلازم بالعين عندما عينك على عينك على يعني أحسن شوي. <تصفيق> عارفين العام يقولوا لازم المجردة لصومي لرؤيته لرؤيته فلازم المجردة التلسكوب لابتشوف حال الله قلينا لنفسنا الماضي أصومه ما أمني ما صمنا هذا شيذاني صائب إحنا كأننا هي أي شوي وأفطره و وأفطره بس نتبه كأنه أحسن تحط باتفاقه مع الرؤيه الفلكيه ولكن ي ة ل ك لا ل ل ل ن ا ا س ي خرجوا ك ا ن و و و ا ي ق ل ن ا ننظر ه ا ر ي يشوفوا الى ل اللي ه هذه انه هذا انا ما ادري السنة لكن ن بشي حصلت اعتقد إنه يعني هاد الموضوع هاد بنوهية العلاقة بيننا احنا كمسلمين والعلم. لازم يكون فيه نوع من والعلم الوضوح يكون فيه العلاقة لازم لازم فيه نوع من التفكير لازم يكون في نوع من يعني قبول يعني القبول بالضبط يعني لبعض ا ل أ م و ر طبعا اذا, إذا هي حسب الشرع يعني ما قلنا في ا ل ن ه ا ي ة نرمي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خلفنا لكن في نفس الوقت م المفروض في ا ان ه ما في خلاف أ و ما في منطقه ش ا س ع ة بين الدين وبين الـ بين الـ بين العلم جميل فأتمنى أن نصوم مع المسلمين علمية موافقة رؤية فلكية علمية موافق عليها شرعياً أن بعضك حسب و ن ت م ن ى ان ه يكون فيها يعني نوع من الوضوح في ا ل إ ع ل ا م عندنا إنه هذا هو المنهج و هذا هو المتبع عندنا و هذا هو الصح إ ن شاء الله عشان حتى اللي ما يعرف يعرف و اللي يعرف يتعلم أ ك ث ر و ي ت أ ك د و يتبصر من, من أمور ع ن ن د امور أيش ك ا ن ا إحنا كمان متوفة متوفة متوفة متوفة سولف؟ عنها ل ل ه نتوقع نتوقع موضوع نتوقع م إدمان إدمان إدمان ض ونقضي ا والاستحلاق يعني سبحان الله السوق الاستحلاق الشراء ن يعني ونطلب ونخرج يعني يصير إدمان السوق، إدمان أ ك ث ر من ا ل ح ا ج ة هذا طبعا يعني يؤدي إ ل ى ارتفاع أ س ع ا ر وارتفعت ا ل أ س ع ا ر تجريت اليوم كاتبة قبل 20 زادت الفواكه زاد الخيار. وأنا قبل رحت هنا اللي جنبنا الخيار ورحت المزرع اليوم يوم يوم اللي الفواكه زادت وأنا هنا قبل قبل و100% كم كم طيب م م ا ا ط ل ك ل و ت س ع ر ي ا ل أغلى م ن ا ل ت ف ا ح والله يعني هو و شي يعني شيء م س في ع ن أنه ي ي ي ص رمضان هذا ا ل و و و ع س ء م ن إحنا كمستهلكين ا وكأفرات ن نحول هذا الشهر من شهر صيام وشهر إ ب ا د ة نحن لكن ه وشهر و يوم ي هناك رمضان حق ال... عباده م ي زي يأخذ المفجول ت وشهر ا ي ما يحتاجه فعلاً و م و عباده تخمة ع ل ص ي ا م ع ن لبعض وشيره موضع ليس شيء غيب تخمة أكل هذا و ل ن ا كانوا ل ت ج ا ر ي ان أخي يكونوا ا ص منطقيا ترفع على ويجب ي ان يكونوا حتى ب ش ل ما ه مبرر ي ع ي اقتصاديا لا ل ح ن ا ق ا د ر ي ن ش و ف ه ج ذ ان ح ا ما احنا ش يكونوا ن ت شايف منطقه يا جيده ويجب احنا ان يكونوا ي يصير ما ش ي ة ه منطقه مع ع ب ض ا كلنا ا م و جيده ن ز ي ا د ة في الاستهلاك طبعا احنا ما نلوم بس يمكن الناس يتهم بعض المدونين ا ن ه دائما بيهاجموا جهات ح ك و م ي ة و ك د ا بالعكس في, في هالموضوع بالذات في دور كبير جدا علينا ك أ ف ر ا د وعلى ا ل أ س ر كمان يعني, مهم بس الأب مثلاً الأب والأم والأبناء يعني لازم, لازم نوصل لمرحلتو ل ا ن ه لا هذا شهر ع ب ا د ة و هذا شهر, شهر زي أ ي شهور من ناحيه ا ل أ ك ل مفروض يمكن أ ق ل صحيح في أيوة حلقة الحلقه ماطاش ت ق و لي واني فاتتني اسميت كثير ما مصدق شفتها أنا واني أنا、فاتتني. أنا نشاو الحلقة الحلقة الاولى ح ل ق ة ل أ من طاش ماطاش كانت من أ ر و ع حلقات طاش ماطاش في ت ه ا ف حياتي كلها كان ناصر القصبي متخذ ش خ ص ي ة مقيم عربي اسمه عدنان في ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة وعايش جوه كمدير في ش ر ك ة وفي لم عالي عليهم يقول لهم ل يأخذ يتشرط راتب سبعين و و ن ما نفس ت ر ع ي ش ي أحياله في ه ا و م د ر ة أو أو في مرتب يعني عارف مدرسة خاصة. وفي نفس الوقت ص ة و في نفس ا كان هو يبحث عن ا ل ج ن س ي ة ا ل س ع و د ي ة و ل و سنين يعني يجمع في النقاط على النقاط في ق وسبحان ل ت ه هنا من ومن هنا سبحان الله بعد ف ت ر ة تحقق مراده ووخذ ا ل ج ن س ي ة وقبل ما ي أ خ ذ ا ل ج ن س ي ة دخل كمستثمر أ ج ن ب ي وطبعا ط ا ش مطاج ما قصر ودوها د ق ة كذا في حياه الاستثمار قالوا أ ي واحد بمائه الف ولا ب ش و ي ة فلوس كذا يجي يفتحله محل شاورما ويجيبله ت أ ش ي ر ا ت زي ما يبغى ي د خ ل اللي هو جاب ع د أ خ و زوجته فكانت ح ل ق ة ر ا ئ ع ة ص ر ا ح ة ما بقول ا ل ح ل ق ة كامله يعني بس كانت ي دقوا في السلبيات هيئة الاستثمار في سلبيات ت ع ا م ل السعودي ومع غير السعودي ا ل ف ي النهايه نصل ق ص ب ي من مدير نقصه وعيال ر وطردوه من ا ل م د ر س ة وطردوه من الكمباونت وفي ا ل ن ه ا ي ة ي رجع السيكيورتي و ر ت انت ي أجيب رفع راسك ع س د ي ي غ ك يقول ن ز و د إلا يقول له بالظاهر بالظاهر نكفل كان, فل... كان مو طيب ده احنا هو مو مو قوي طيب يمكن نبغى نكفل و... و اللي يبغى أ ق و ل ه في ا ل أ خ ي ر يعني انه موضوع معروف عندنا رمضان يعني شهر انتصارات اسلاميه سبحان الله يعني عندنا م ع ر ك ة بدر الكبرى فتح مكة مهارك أخرى مرة م ك ة معارك أ خ ر ى ا س ل ا م ي ة م ر ة م ع ر و ف ة و ش ه ي ر ة جدا بلاط الشهداء ع م و ر ي ة لكن آه سبحان الله احنا نعرف ن ان اليوم كمسلمين كم يعني ما نفوض عنه لا معارك ولا غيره يمكن ما احنا في العصر اللي ي ن ا س ب و هذا الشيء لكن ي م ك ن ن و ع ي ة المعارك ا ل ل ي نحتاجها اليوم هي معارك مع النفس م ع ا ر ك ضد ا ل ظ ل م ضد ا ل ا س ت غ ل ا ل والاشياء الاجتماعيه والمشاركه ة الامور اللي فيلا نحتاجها, اللي ان نحتاجها أكثر واحد يتخيل ل ل من واحد و اكثر انه انه صيف كان عندهم اتصالات ا س ل ا م ي ة يوما ما وهذا الي ل نحتاجه اليوم اتصالات مع ح ر ب ي ة اسلاميه لا إ ح ن ا نحتاج أ ش ي ا ء ث ا ن ي ة وهذا المفروض الي ل يتمنى ا ن ه الواحد يشتغل عليه بينه وبين نفسه و إ ح ن ا كمجتمع في مسلولف خاتمة ا منها أروع أنت نتركها عام بخير انت بخير إن شاء、الله.